وَإِن تَعَجَّلْ فَعَجِبُوا قَوْلَهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أَنَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأَنَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأَنَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هم فِيهَا خَالِدُونَ